और जी ने le Hey! <laughs> Oh uh hey -huh. uh -huh. ذلك فلسناه في قلوب المجرمين لا يؤمن I thought it was the last time. bo <muchos> O ma tanaluk mm uh -huh. <laughs> All oh. Oh, yeah. And <laughs> Devote me. All right. <laughs> k short long Let's go out A hey. but uh... as you in mm -hmm. الله ربنا زيننا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرف القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن ايها السادة المواطنون تحتشد هنا في القصر الجمهوري جموع غفيرة من مختلف القطاعات الشعبية التي جاءت لتلتقي بالسيد الرئيس عبد السلام محمد عارف انها جاءت من كل المحلات والمناطق الشعبية فمن الحاضرين مواطنون من مدينة الثورة ومدينة النور وغيرهم من مدينة السلام ومدينة الحرية واخرون من الكاظمية والكرخ والاعظمية وعير هذه وتلك من المناطق ان السيد الرئيس يأخذ مكانه الان بينهم مرحبا بهم ومسهورا بلقائهم وهم تغمرهم الفرحة حيث يلتقون بالسيد الرئيس القائد فهم ابناؤه وهم اخوته من اجلهم قام بالثورات المباركة ومن اجلهم عمل على تحرير هذا الشعب فهنيئا لهم بلقاء السيد رئيس الجمهورية ايها السادة الى متر الافطار